www.tasqran.com محمد <laughs> مولانا محمد على وقال عليه الصلاة والسلام الناس كما كمعادل الوهد والشفاة وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن مثل المؤمن والإيمان كمثل فرث في آخيته يحوذ ثم يرجع إلى آخيته أحباب الكلام الله سبحانه وتعالى جمعنا بهذه المكان لمقصد عظيم قدر ما نعزم بقلوبنا لهذا المقصد فنستفيد فنستفيد قبل قدر عن نكبر ونعظم هذه العرض وإلا مر هذه أيام وهذه الأوقات كما مرت في فيما مضى بد أن تكون العظم واليقين بهذا العمل هذا الداعي لا يستقيم على عمله إلا أن يتيقن به يتيقن به علينا أولا أن نتيقن بهذا الجهد تذكيتنا وإسلاحنا وننهي بهذا الجهد إسلاح أنفسنا ننهي بهذا الجهد إسلاح أنفسنا يقول الشيخ يسير رحمه الله. بق ما وجدنا في أسار السحابة في خلفاء العشرين رضي الله عنهم جميعين الذي يتفكر في هذا السبيل لإصلاح نفسه فيكون صالح، والذي يكون صالح يكون مصلح إذ ابتلاء إبراهيم رفوه بكلمات فأتمه الله قال إني جاعلك من ناس إماما فأصلا يا نحن خرجنا واستمعنا لإصلاح أنفسنا الداعي لما يتفكر لإصلاح غيره فيأتي فيه اليأت أو يأتي فيه الحجم إن لم يمتفل فيأتي اليأس ما يمتفل بأمره فيأتي العجوز فأهم الشيء نحن خرجنا في هذا السجل لإصلاح أنفسنا لأن أفضل أصول الدعوة الإتاعية الدعوة الإتاعية هذا أكو الأصول الذي يدعي الناس في عز وجل. هو يتعلق بالله عز وجل قبل الماضي. الله سبحانه وتعالى يهديه ويجتهد في سنينه لأنه يجتهد نفسه. فهذا الجهد أسمن لأنفسنا نحن لأن الإنذار للمنزل الإنذار للمنزل الإنذار لا يفيد من لم يقبل الكلام ولا ينتفق الإنذار لا ينفقه ولذا قال الله عز وجل ثباؤ عليهم أعنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وقال للأقوام ثباؤ علينا أوعزت أم لم ولكن العلماء هم فسروا في هذه الآية وقالوا للتعذيب وقالوا الله سبحانه وتعالى يقول عليهم فأنذرتهم ما قال سواء عليك يا رسل الله ما قال سواء عليك فقال سواء عليهم الحداية بيد الله ولكن الداعي هو يجاهد لنفسه من جاهد فإنما يجاهد لنفسه فنحن نجتهد لأنفسنا فالله سبحانه وتعالى قبل الناس ويستخدمونا ويستعملونا لهذا العمل الخير. فأثناء الدعوة للداعي هذا في استحضار هذا هذا المفهوم، في استحضار لاعنفوسنا يكون فيه استحضار الاستمرار والاستقلال في بداية العمل. نجتهد من أن تصل ولما نتعلم ولما نتعلم قليل من هذا العمل فيكون ليتنا من فلاح الناس الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول لما ينفى نفسه ويغضم لغيره، فهناك لا يترقى كلامه عمر ينتقل للآخرين ولكنه لم يتقدم ولم يترقى بل يتعخر لأنه نسي نفسه. فيا حن الكرام، نحن نجذب لأنفسنا. في هذا الجهد، قبل ما نحتاج إليه، قبل ما نحتاج إليه، هذا هو قيمة. لأن أثر العمل، أثر العمل. الإيمان الإخلاص بالعمل قدر الإيمان والاستقامة على العمل قدر الإيمان والوعد لا نشاهدها إلا بالإيمان والأجر والاحتفال بالإيمان فهذه أربعة أشياء مهمة جدا لا نتحصل بها إلا بجمال فأول ما نحتاج في هذا الجهد نتعلم الإيمان في هذا السبيل الشيخ إياس رحمه الله كان يقول ما سميت بهذا العمل بأي اسم جمع هذا التبليغ يقول من لم يعرفوا هذا العمل ولا يعرفوا مخصدقون يقول هذا الجماعة يصوت من أصوات وجماعة من الجماعات يقول الشيخ الياس رحمه الله أنا ما سميت لهذا الجهد بقسمي ولو سميت تحريق الإيمان لأننا نريد بهذا العمل، بهذا الجهد ترقية الأيمان، ولكن يا أصدق أن الثارة الدعوة فقد يعني الناس يرون أن هذا الدعوة لا غير، ولا غير الدعوة وصلت إليهم. بالطلق مختلف فلماذا نحتاج لهذا العمل لأن بأسباب المادية وبالآلات المروجة وصلت الدعوة والصوت الإسلام إلى قارات العالم فلماذا نحتاج في أحراء الكرام دعوة الإيمان للمؤمنين. الله سبحانه يقول يا ايها الذين عاملوا عاملوا. معنه أن الإيمان يترقى ويتجدد بالدعوة الإيمان. بالدعوة الإيمان. وما ماذا نقول سم ايمان تغلق الايمان للاوة الإيمان؟, الايمان الايمان السحابة رضي الله عنهم لما امروا لتجد الايمان فقالوا يا رسول الله كيف نجد ايماننا قال اكثر من قول لا اله الا الله فالله معنا في الاكسار قول لا إله إلا الله هذه كلمة لا إله إلا الله ذكر هذه الكلمة يجد عند الناس الحمد لله الناس ذاتين هذه الكلمة وقائل من هذه الكلمة وعارفين وعارفين الأجر والاحتفاظ لهذه الكلمة، وما شاء الله عالمينا بمكانة هذه الكلمة عند الله، وما تيقينا بهذه الكلمة لا علاه إن الله بالنجاد، لا شك فضائلها معروفة، ولكن كيف يزداد الإيمان؟ وكيف نتحسن إخلاصها؟ إخلاصها ذلك لما صيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يمان يا رسل الله؟ من جاء رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسل الله ومن يمان؟ سرتك حسنتك وساعدك سيئتك فأنت مؤمن لا تردت كحسنتك وغساعتك الزيئة وغسا أنت مؤمن مثل هذه العلامات الإيمانية لما نتفكر فيها كما في الروايات الإيمان الإيمان الذي يمنع الناس يمنع المؤمن من الحرام لما نتفكر في مثل هذه العلامات فهناك نشعر ضعف ايماننا هناك نشعر ضعف ايماننا فيا أهم الكرام أكثر من القول لا إله إلا الله ما معنى هذا ما معنى هذا التكثير السحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون بحلقات ايمانية كان معاذر من جبل رضي الله عنه قبل أن نراها كانوا ينادون الناس ويأسون بهم إلى حلقات مالية. أجلسنا نهم ساعة. وماذا يتكلمون في هذه الحلقات وفي هذه الجلسات؟ كما وجدنا إلا. أربعة أسباب لتقوية الإيمان وعامة كما قرأنا ورأينا بيعنات الشيخ يصف رحمه الله كان خلاصة كلامه بين هذه الأربعة نبين قدرت الله عز وجل قدرته كان يقول قدرته في ذاته وماذا بين السماع والأرض هذه كلها مظهر قدرته هذه كلها مظهر قدرته ولكن قدرته في ذاته الذي يلتمث ويلحظ قدرته في غيره لا يستفيد منه أبدا. قدرته في ذاته. وهذه الأشياء المادية كلها مظهر قدرته، وهو لا يحتاج إليها أبدا. بل للاستفادة من قدر الله زرقاءً، لا نقول. لا نقول ترك هذه الأسباب لا أبدا لأن التسبب لا يخالف التفكت لأنها ترك الأسباب هو ما دخل في ميدان الاختبار لأن جميع الأسباب لباختبار إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلغهم أي محسن عملها الإنسان لا يستغل عن التبض أبداً ولكن لا يتوكل عليها ولا ولا يرجو بها بل يتبقى لله ويرجو من الله فهذه الأسباب المادية كلها للاختبار، أسباب المادية لا بل أسباب المادية أسباب المادية ما هو من الحلال الأسباب المحرمة هو الأسباب المادية بعد عن الدين لا لا نذيقن بها أبدا الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول أن الأسباب على ثلاثة أقصى أسباب محرمة مادية، أسباب حلال مادية، أسباب الأعمال، لأنه وعدنا بالعمل، ما وعدنا بالضرب، قدرته بالوعد والوعد بالعمل، والوعد بالوعد بالعمل. قدرةه بالوعد. من يستفيد من قدرة عذرا عليه أن يقدم عليه أن يقدم الأعمال على الأسباب. كما جاء رجل رسول الله في الوعظ. فقال يا رسول الله أن هذا للبحين لسيارة. فقال عليه الصلاة والسلام قبل أن تذهب صلي رعتين من الوعد بالأعمال. الذي يقدم الأعمال يستفيد من خزائن الله جل جل. فيحسبنا ترك الأسباب تماما هذا خلاف، خلاف، خلاف الترتيب. لأنه تيقن. نعم الله سبحانه وتعالى هو قادر أي يغنيه عن الأسباب كما ذكر السحابة. هذا من الله هذا من الله يتق الله يجعل له مخرجة هذا من الله فلكن هو يدعي أن يتسبب هذا خلاف هذا. هذا هذا هذا خلاف الترتيب والله سبحانه هو يغنيه عن الأسباب الله قادم على هذا وفعل فيما مضى فيا حسنا الكرام أولا نبين قدرة الله عز وجل أين قدرته قدرته ذاته وهذا الكل الكائنات وما فيها هذه فقط التعارف هذا للتعارف فقط الله سبحانه الله يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى جبالك كيف نصبت وإلى أغلبك كيف سدعت بعد ذكر إنما أنت مذكر هذه الأشياء كلها تدل على الثانية هذه الأشياء كلها تدل على الثانية كل الذي يرل سيف أو شيء مصنوع بالحديد يعتبر هو إذا سوّل الحديد والسنان للوصول إلى الله فقط كما كان إبراهيم عليه السلام لما رأى النجوم لما رأى القمر والشمس هذا ربي هذا ربي هذا ربي هذا, ربي هذا أكبر قال إني وجهت والهيل للذي فطرت ما غادر الحنيف وما المشرق فهذه الأشياء للوصول إلى الله ليس هذه الأشياء للإستفادة من قدرة الله. هذه الأشياء ليس لإستفادة بل هذه الأشياء للوصول إلى الله عز وجل فأول سبب متقود الإيمان هذه كرمة لا إله إلا الله ندع الناس إلى حقيقتها <تصفيق> ثم الثاني ثم... <تصفيق> أن نبين قصص الأنبياء قصص نسرة الغيبية ما تتعلق بالنسبة نسرة الغيبية لأن هذه القصص كلها لتثبيت القلوب وكلا نقص عليك من أنباء رسل إيمان ونثبت به فؤادك ما كان مستواه عليه صلى السلام عليه وسلم مستوى يقيمه ومستوى علاقته بالله عز وجل ولكن الأحوال التي تأتي عليه من العداء فالله سبحانه وتعالى لتثبيت قلبه أوحى عليه السلام يا لا يستقص أنك الذين لا يقين فعاجل الكفّس لتثبت قلني مع أن مستوى تبقيه ويقينه يقينه علاقة إلى حد ما مع هذا وبوح لجهل الكفّس فماذا لنا ولكم لأننا لما لما نبين أحوال الدنيا ولما نتذاكر في يعني في أحوال التي تأتي من الغيار نتأثر بها ويدعباً يقين ثم بعد ذلك هو يتيقن بقلبه أن هذه المستقادة الغيبية كانت في زمن آله السلام والسلام وفي زمن السحابة ما اين نحن؟ لأن يحربنا الظن حسب الإيمان ما مستوى الإيمان مستوى الظن بالله عز وجل كان إبراهيم عليه السلام لما أنطي في النار كان ظهره بالله عز وجل لا شك أن جبراهيل عليه السلام قوته فوق جميع المخلوقات ولكن نبن ولكن نظرا فوق قوته وفوق طاقته فأنكره لما أتا بملك الجبال بملك البحار فقال ستلقى في النار قال أما عليك فلا لأن الذي يظن بالله عز وجل لفسن الظن فبالذي يقيم فالله سبحانه وتعالى أمر النار رأساً ما استعمل أي سبب لإبصائي النار ما استعمل أي سبب أمر النار رأساً قلنا يا نار كوني برضاً وتراماً على إبراهيم لأن ظنه بالله عز وجل شفقت إيمان وكما كان عبد الردار رضي الله عنه لما أفضر أن حرق بيتك قال لا لأن عندي خبر فعندكم نظر عندي خبر الذي يقرأ بهذا الدعاء الذي يقرأ بهذا الدعاء لا يأتيه أي حادث فعلى قرأته هذا الدعاء وفيقن بالله يا أحمد الكرام الدعوات إن عبادات الدعاء إن ولكننا جعلنا الدعاء للأسباب نتسبب وندعو نتسبب وندعو والله أمر على دعاء الأدعية كلها بالعبادات إياك نعبد وإياك نستعين ولكننا نتسبب وندعو لا الدعاء بالعبادة الدعاء مقفل عبادة الإنسان يدقى لله عز وجل بالعبادة ويستفيد من خزائن لله عز وجل بسريط العبادة فعلينا أن نبين قسس الأنبياء ثم نبين ونسمع ولكن نقول هذا كان في زمن عليه السلام الذي لم يضيقا بهذه المصرة الآن الذي لم يتقن بهذه النصرة الآن هو يقول هذا هذه القصص في ذات الزمن، فعلينا أن يقن الله سبحانه وتعالى ناصر لأن النصرة قدر الزعف النصرة قدر الزعف والأجر قدر الزعف فالله فبحانه وتعالى يقول إنا لننصر رسولنا والذين عاملوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يعني إلى يوم القيامة لأن نصيحة الرجل ليست بالزمان ولا بالمكان بل النصية بالأعمال في أي زمان في أي مكان نحن لما نقوم بهذه الأعمال ونتيقن بها فما تصبحون على ينصرنا. كما نصر السحابة والانبياء عليهم عليه والسلامة فلهذا لابد أن نبين قصة الأنبياء وأن نبين قصة السحابة كذلك لأن قصة السحابة نصراتهم الغيبية فهذا السحابة الشيخيص رحمه الله في نهاية حياة السحابة جماعة عيدات الغيبية لو تكون أعمالنا وعباداتنا ومعاملاتنا ومعاشرتنا مثل السحابة فهذه النسرات الغيبية في نهاية كتاب حيات السحابة نحن نقول ذا في نظامتهم دائما نحذد الأحباب لقراءة حيات السحابة لأن الشيخ يصف رحمه الله كان ما يريد بهذا العمل جمع كلها في حيات السحابة لما قيل للشيخ أنت تجمع أسوة الدعوة في الكتاب وقال الشيخ لست أسوة لست أسوة الأسوة الأسوة الأسوة فقط محمد رسول الله جل الله عليه وسلم وأصحابه لست أسوة فما كتب شيء من نفسه بل جمع هذه الكتب ووضع العنامين هذه علاماتنا مثل الواحش الشوارع والطرق فلا بد الاستحضار هذه القذف الأنبية والسحابة حتى نتيقن بالسرات الغيرية ونستفيد من خزائن العذارى ثم السبب الرابع أن نتيقن الإيمان بعلامات الإيمانية لأن من لم يستحضر علامات الإيمانية هو يدعي ويدعي إنه ممي ولكن عمله خلاف إيمانه لا تسره الجنوب لا يغطن بها ولا تسره حتى ناس. وإيدينه مؤمنين. فالإيمان بعلامات الإيمانية. ما جاءت الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما أنتم؟ ما قال من أنتم؟ قال ما أنتم؟ قالوا نحن مؤمنين. قالوا ما هاتفة إيمانكم؟ قالوا فينا خمسة عشرة خصوة خمسا أمرتنا بها أن ذيقا آممت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولملاخه وقبل خيره وشره من ماك على والبعث بهذا الموت ما هي الخمسة التي تعملون بها نشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا عزه ورسوله نصلي نعجي الصلاة ونصوم رمضان ونعجي الزكاة ونحج البيت ونحجي البيت لما بيّنوا هذا فقال ما هي الخمسة التي تخلق من مياه الجراحلية قالوا الصبر عند ال... عند البلاء الصبر عند البلاء يعني هذا الصبر الصبر والشكر قالوا الصبر عند عند عند البلاء والشكر عند الرخاء هذه صفتين عظيمتين كما في روايتي أن من صبر وشكر فهو تكمل إيمانه الصبر والشكر هذا يعني كمال الإيمان الصبر والشكر قال فينا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضى عند المرض القضاء وعدم الشماكة إذا حلت بالعداء والصبر والصبر عند اليقاء وهذه خمسة. لما بيّنوا هذا إني أحببنا كيف الدين يصر إنسان أحيانا هو يرغب عن الدين ويتأخر وهو يرى لا يستطيع. هذه خمسة عشر خصلة قال عليه الصلاة والسلام فقهاء قال لهم انتم فقهاء ودعا كادوا ان يكونوا انبياء كادوا ان يكونوا انبياء بخصال ما اشرفها بهذه الخصال كادوا ان يكونوا انبياء في احمد الكرام الذي يتصد على الاتفاد هم كانوا يكونوا انبياء فنحن لا نكون متلجينين بهذه الاتفاد فدائماً نحن نبين هذه الصفات الإيمانية نبينها لنشأ بإثال حضوات الإيمانية في الحديث من يريد العلم والإيمان يريد إلاه شعور جهادتنا وشعور ضعف إيماننا فالله سبحانه وتعالى يرزقنا بالعلم والإيمان كما قال كما قال عليه السلام من يلد العلم والإيمان يؤثر الله من يلد الإيمان هذا يشعر ضعفه ومن لا يشعر ضعف الإيمان هو لا يطلبه ولا يهتم به فبهذا اليقين لما نقوم بالعبادات، فالذي لا يؤمن بالغيب ويؤمن بالصلاة، من يؤمن بالصلاة الذي يتيقن بالذعع، لأن الذعع بالصلاة الذي يدخل بالأسباب المادية، إما يغيع الصلاة لأسباب مادية، وإما يترك الصلاة. ويقدم الأسباب الأعمال كما الناس استعدني للصلاة ولا يقيم بها مع أن إقامة الدين موقوف على إقامة الصلاة إقامة الدين موقوف على إقامة الصلاة لأن الصلاة القائمة الكلمة لا إله إلا الله، كما إخلاصها يحذّرنا من حرم الله عز وجل، فهكذا إخلاص الصلاة، إخلاص لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا نفسا، فقيل ما يخلص ما يرسل الله، قال إخلاصها، قال إخلاصها. أنت تحد ذو المحرمين ذا. كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتاب عنده، يقتاب عنده. فقال كنت تحد بالقرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بالقرآن من استحل محرمه. ما آمن بالقرآن من استحل محارمه هذا قال لمن الذي يغطاب عنده فكلفة لا إله إلا الله إخلاصها أن يحجزنا هذه الكلمة تحجزنا عن محالم فهذا يخلاف الصلاة لا شكرا نصلي ولكن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا حق الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر معناه حقيقة الصلاة لا بد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر الذي يقع في المنكرات ما إن يصلي فإذا في صلاته نقص الشيخ سيد رحمه الله كان جالس على السفرة، وأحد من الأحداث كان في يده سحّن، وفي السحّن كان المرق مرق، وعندما مشاهده، عندما مشاهده سقط قليل من السحّن لأنه كان المرق. المرق المرق الإلهام الذي غلب عليه الماء ولما مشى به تحدث وسقط قليل من المرق فالشيخ يوسف هو من بعيد. وقال يا رجل انتبه انتبه في صلاةك قائم القدماء ووضع الثان وجاء عند الشيخ وقال يا شيخ أنا ماشي واقف قائما أمشي والصحن فيه المرض ما كان البناء العنيق صحن سطح سقط قليل تحذر كذريتي فما إرادته هذا في الصلاة قال الأعضاء كلها لو تستقيموا في الصلاة لا تخطئ لا في دينه ولا في دنياه <تصفيق> أعضائه لا تخطئ في دينه ولا في دنياه معناه النظر العين واليد والرجل جميع الأعضاء إنسان إذا لا يهتم بهذه الأعضاء في حركات الصلاة فهو يستخدم هذه الأعضاء في غير افتراد في غير محله يعني استحضار استحضار العمل نتمرن نتمرن ديني في الصلاة الذي يقطع في الصلاة يقطع في جميع الأمور الأمور الدينية والدميرية كذلك في أحضر علينا نريد إخلاص هذه الصلاة إن الصلاة التنهاع من البحشاء ولا ذكر الله أكبر فالعلماء بسروا فذلك الله اكبر معناه الصلاه التي تنهانا عن فعل المنكر هذه الصلاه هي جذر الخير وكان ابن عباس بعد الله الله يقول الذي صلاته لم تنهاه عن فعل المنكر فهذه الصلاة تبعده من الله عز وجل بدلًا تكون سبب التقرب إلى الله تكون هذه الصلاة تبعده من الله عز وجل يكون السبب بحر من الله. فيجبنا هذا يحتاج إلى التمرين يحتاج إلى التمرين الرجل كان يصلي فراهة عليه عليه السلام لما قام من الوقوع. لما قام من الركور قال ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ثم قال هذه الكلمات سمعه رسول الله ثلاثة بعد من فرها من الصلاة قال من قال هذه الكلمات فقال هذا التحديد يا الله أنا قد هذه الكلمات فقال ثلاثين من الملائف جب أقولي يكتب هذه الكلمات أجل أجل هذه الكلمات سلاهي من العيد فياحفنا الكرام علينا أن نتمرن أولًا بهذه الصلاة حتى تكون تكون صلاتنا قائمة فكما نحن نحتاج إلى حقيقة هذه الكلمة نحتاج إلى حقيقة هذه الصلاة. ونقدمها على الأستاذ في جميع في جميع حوائل في جميع المشاكل في جميع الأحوال ثم كيف تكون حقيقة الأعمال لطلودنا وهذه الأعمال تحتاج إلى قيمتها تحتاج إلى قيمتها <تصفيق> وقيمة الأعمال الوعد من أماع الزواجل الوعد من الأعمال بل لم يتيقن بها لن يبالي لأي عمل لا يبالي أي عمل لأن رجل يسترع شيء هو هو يعرف قيمته يعرف قيمته ولما يعرف قيمته يستعمله حسب مكانته ولكن الذي لا يعرف قيمة الشيء يضيعه فنلس في حلقات التعليم لأن الفضائل الأعمال هي الوعي نتيقن بها الفضائل الأعمال هي الوعد. نتيقن بها ولما نجلس في حلقات التعليم الشيخ يقول مجلس متضبيان مجلس متضبيان ولا نتبي في حلقات تعليم إلا لعذر شديد ونقرأ الحديث في حلقات التعليم ثلاث مرات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى يفهم حتى يفهمه كان يقل ثلاث مرات. فنقوم بحلقة بحلقة التعليم حتى نتعلم رفياً بهذه الوعي. لعلمنا نريد حقيقة العلم كما ذكرت في الصلاة. العلم كذلك على بسمة نعم. كلمة لا إله إلا الله. إخلاصها وإلفاظها آكد العلم إخلاص العلم وإلفاظ العلم